وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله في هذه الأيام فتحت مدرسة رمضان أبوابها لاستقبال الراغبين في رحمة الله عز وجل مدرسة القرآن والإيمان مدرسة الرحمة والغفران مدرسة العتق من النيران ترحب بكم أجمل ترحيب فحري بنا أيها الأحبة أن نقبل على هذه المدرسة ونقتبس من أنوارها البهية ونقتبس من كرمها السخي ونقتبس من أخلاقها الرفيعة de haakadja akum ahibba dajfun karim. Minn kassa is hij, en hij is hij, hij is hij, hij is hij, hij is hij, hij is hij, hij is hij, hij is hij, شهر رمضان أيها الأحبة ولو يعلم العباد حقيقة لو يعلم العباد ما لهذا الشهر من المزايا ومن الخصائص العظيمة لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان ويكفيكم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي محتسبا للأجر عند ربه سبحانه وتعالى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا أي شهد صلاة التراويح، شهد صلاة القيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولذلك أيها الأحبة لا بد من ترويض النفس على العمل الصالح في هذا الشهر العظيم لا بد من تدريب النفس على العمل الصالح في هذا الشهر الكريم حقيقة كيف يضيع الإنسان على نفسه فرصة كهذه وكل دقيقة من رمضان هي غنيمه لا تعوض وكما قلنا سابقا إياكم والتسويف إياكم والتعجيل بعض الناس إذا أدرك رمضان يقول سوف أفعل وسوف أفعل وسوف أفعل ثم يقل هذا الحماس مع مرور الأيام فلا يفعل شيئا وهذا هو حال أكثر الناس في بداية رمضان يقول سوف أصلي وسوف أصوم وسوف أتصدق ثم بعد ذلك يهدأ هذا الحماس فلا يصنع شيئا وهذا هو الخسران المبين لاننا لا ندري هل يعود علينا رمضان مره اخرى كثير ممن نعرفهم وصاموا معنا في العام الماضي اين هم اليوم منهم من هو تحت التراب منهم من هو مستلق على فراش الموت منهم من اجتاحته الشياطين ففسق عن امر ربه واختار طريق المعاصي وحرم نفسه من طعم الايمان حرم نفسه من لذة العبادة حرم نفسه من شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين حرم نفسه من شهر لله فيه عتقاء من النار كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد في كل ليلة من رمضان في كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة فمن فاته هذا الخير فقد فاته الخير كله وهذا لا يستحق أن يكون من الفائزين في هذا الشهر الإنسان الذي فاته هذا الخير أبواب الجنة مفتوحة أبواب النار مغلقة الشياطين مصفدة ماذا تريد أكثر من هذا فالإنسان الذي لا يستغل هذه الفرصة لا يستحق أن يكون من الفائزين في هذا الشهر العظيم ولذلك جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أي للنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وهو يرتق المنبر يصعد في المنبر فقال له بعد أي من الجنة ومن رحمة الله عز وجل من هذا الذي بعد من رحمة الله وبعد من الجنة قال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له من أدرك رمضان فلم يغفر له فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين امن على دعائه النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه كما تعلمون مستجاب صلى الله عليه وسلم فحقيقة لا يستوي من كان جل اهتمامه أو من لا يتجاوز اهتمامه وتفكيره في استقبال رمضان شراء الحاجيات وتكديس الأطعمة جمع الأطعمة ومن يجعل جل اهتمامه تزكية نفسه والإقبال على ربه سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم بالعبادة والطاعه هؤلاء لا يستويان مثل أبدا إنسان أقبل رمضان فاستعد لعبادة الله عز وجل ولطاعته وإنسان آخر لا يرغب إلا في الأكل والشرب والنوم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا وقائدنا وعظيمنا صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء رمضان استعد لله عز وجل لا بالمأكل ولا بالمشرب كما يفعل بعض الناس استعد لربه عز وجل بماذا؟ بالطاعة بالجود بالكرم بالسخاء بالعطاء بالصيام بالصلاة بالقيام هكذا كان يستعد صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى فكان عليه الصلاة والسلام مع ربه سبحانه وتعالى بارا طائعا وكان مع الناس كريما جوادا حتى لقد وصفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فكان صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الناس بما بالكرم بالسخاء بالعطاء ويحسن في معاملته مع ربه سبحانه وتعالى بماذا بالقيام ودراسه القران مع من مع من مع جبريل عليه السلام وهكذا كان صحابته رضوان الله عليهم يفعلون والسلف الصالح من بعدهم فكان الامام الزهري رحمه الله عليه اذا دخل رمضان يقول انما هو اطعام الطعام وتلاوه القران اطعام الطعام ليس معنى اطعام الطعام الاكل والشرب اطعام الطعام ان تنفق في سبيل الله ان تمنح هذا الطعام للمساكين والفقراء هذا هو اطعام الطعام انما هو اطعام الطعام وتلاوه القران وكان الامام مالك رحمه الله عليه اذا دخل رمضان وهو امام في الحديث كان اذا دخل رمضان ترك قراءه الحديث ومجالس العلم واقبل على قراءه القران في المصحف هكذا كان صنيع هؤلاء فاقتدوا بهؤلاء الاخيار ايها الاحبه اقتدوا بهم واغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم الى العزيز الغفار فان الاعمار تطوى سريعا والاوقات تمضي وكانها ساعه من نهار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ابشروا يا معاشر المسلمين فهذه ابواب الجنه الثمانيه لاجلكم قد فتحت وابواب النار لاجلكم قد اغلقت والشياطين لاجلكم قد صُفِدت فاحسنوا ضيافه هذا الشهر الكريم من البداية فاستقبلوا ضيفكم بماذا؟ لا بالأكل والشرب والنوم استقبلوا ضيفكم بالحمد والمن والصلاة وقراءة القرآن والصدقه والجود والكرم فانه الإنسان الذي يحرم نفسه من هذا الشهر من خير هذا الشهر هو مسكين ومحروم ويا سبحان الله كيف يعجز الإنسان في هذا الشهر أن يقلل من الملهيات وأن يقلل شهرا من المغريات وأن يكثر من الطاعة والعبادات هذا لا يعني أن العبادة تقتصر على هذا الشهر بل هو بداية خير الإنسان إذا صلى في هذا الشهر كما ينبغي وصام في هذا الشهر كما ينبغي فهذا سيدفعه في المستقبل إلى الاستمرار في هذا الطريق الطيب العظيم فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الصيام وحسن القيام في هذا الشهر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طاعته في هذا الشهر على الوجه الذي يرضاه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار وان يبلغنا ليله القدر اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صدقاتنا ونفقاتنا